الضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللن اخرة خير لك من الاولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضال عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر الله أكبر الحمد لله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 الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف